وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا رُسُلَنَا فَلاَ نَذَرُ عَمَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا على كثير مِنْ عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا وأوتنا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين. وحشر لصليما نجوده من الجن والإنس والطير فهم يزعمون حتى إذا أتوا على واد نمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمكم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 التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني وأدخل برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى المدهد أم كان من الغائبين أو عذباً له عذباً شديداً أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فما كثر غير بعيدين فقال أحط بما لم تحط به فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَتْكَمْ سَبَإٍ بِنَبَإِ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوَتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا وَأُوَتِيَتْ مِنْ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشًا عَظِيمٍ وجدتها وقومها يستجدون للشمس دون الله وزين لهم وزين لهم الشيطان أعم لهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلا يستجدون لله الذي يخرج الخبز في السماوات والأرض ويعلم. ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت مِنَ من اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولّى عنهم ثم تولّى عنهم فانظر ماذا يرجعون؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليك كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين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 أَظْرِ مَاذَا تَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا طَقِيَةً أَفْسَدُوا هَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أهلها أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِن مرسلة إليهم بهديتهم فناذرة فناذرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أت من دوني فتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل بها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 فَرَمَىٰ مَا رَآهُ مُسْتَغْفِرًا عِندَه ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَ مَجْنُونٍ أَتَتِ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ كَذَا عَرْشُ قالت كأنه أُوتِيَ الْعِلْمَ مِن قَبْلُ وَقُلْنَا مُسْلِمِينَ وَصَدَّ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ لَكِ لها ادخل الصبح فلما رأته حسبت نجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صبح ممرد من قوارير قالت رب إني نفسي قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان مع سليمان لله رب العالمين